レイ نور حيت ما والدعيتني يا ابني الاكبار يا يا ابني يا لك داي من ضياء عبينه الطيح وياي تنعات عبرا تقوم تيد سواد شبابه وثاب عرس عليه تجدر وسعى شت عنهس ميين عمره تصير مي انك سوى وربي نهي قد ترى يهدوم لقبر هذا حالك وب الأكبر ضلتي الهام وحزينها يا ابن الأكبر شياه الدار بي يا ابن شيا بيت قال. طيب جسمك بعيني قمت مطول علي طولي. مصابي وي بيجدني معي ارد جوه لي احسب بسعد عاد قاوم راي وفرح يمني يرحال هل مصيبه مش بدايه اكبر مو حشيفركك علي يا ابني يا اكبر Hei Ha Woi Wall Mark. Woi خيل دامي كل بياني يا لاكبر وقلبي يضل والله والحظ واماي وليك من الناس كرهك ابني افتح يضل جسمك المطروس تروح في دوّ الجرح همّي كون بيّ إصيّ يرجع الحياة وشعب ضيع في هذا يفدّم دونك ya dar asani يا ابني يا كلمات وألحان الشاعر الحسيني أبو محمد الحميداوي أداء الرادود الحسيني لؤي البغدادي الهندسة الصوتية والتوزيع حسين الزهيني من إبداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمونتاج